لا حقني بس خلي هبالك هاي تگت حلمي ومصير وياي انا انا انا القعد وانت تنط وما تصعد لي هلوا دم ندقه انا الانت <سؤال> انا الكلهة <سؤال> رئدة سبقه باقي غصبا على ما يرضه شامل نمشي اياه ليبقى بس لا تحجو تنطق كلمه و اتجابك تندق بالقمة تقدر نجمل يا الامة عبان شمالك ومركز ويا يوم تسمع نتفز تفز اذكى اذكى اذكى يوم لا تجبن كلش ما حب المتهزز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز هزهز لا لا Tell me,